إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يبيه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وقبه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 الامام ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكان, وكان هذا المجلس في ليله السادس من الحجة من العام الحادي والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة وقبل أن أبدأ هذا المجلس سباً أذكر إخواني باستحبالي التكبير في هذه الايام الايام العشر حيث علق البخاري في صحيحه لصيغة الجزم من علي بن عمر وابي حريرة رضي الله عنهم انهما كان يخرجان في السوق في ايام العشر من يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وهذا الأثر وصله البريادي في كتاب العيدين بالسند الحسن و... وهذا, التك... وهذا التكبير كما جاء في الأثر لا يختص الص... ب... بما بعد الصلاة فقط أو بما بعد الصلوات المشروبة وانما يكون في كل وقت وفي كل مكان فكان يكبران في السوق فيسرع او يستحب يستحب للعبد ان يكبر في طريقه وفي ممشاه وفي سوقه وفي مجلسه وفي المجلس بعد الصلاة أو قبل الصلاة في هذه الأيام دون أن يتقيد بوقت معين. وهذا من التكبير المطلق. وردت آثار أخرى تؤكد هذا التكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريف. و... التكبير يكون بالصيغ الثابته عن الصحابه واصح ما جاء عن الصحابه ما أخرجه البياقي في كتابه فضائل الاوقات السند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر من غدات يوم عرفة إلى اخر أيام التسريق فيقول الله أكبر كثيرا الله أكبر كثيرا الله أكبر وأزل الله أكبر ولله الحمد ايضا من ثبت عن سلمان عن سلمان الفارسي رضي الله عنه انه كان يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا و نعم عن ابن سعود النساند فيه كلام لكن هو يتقوى بما اعزاه ابراهيم النخاعي الى التابعين او الى اصحاب من بوجه ادق حيث قال كانوا يقولون او ادركتهم يكبرون الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد فهذه اصح الصيغ الثابتة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلينا جميعا أن نحرص على هذا التكبير في هذه الأيام الصادلة والله تعالى أعلى وأهبت ونبدأ درسنا وقد الى باب القصص حيث قال المصنف رحمه الله تعالى القصص والقصه لغه تتبع الاثر في الاستلاحي الإخبار عن قضيه, عن قضية ذات مراحل يتبع أو يتبع بعضها بعضا الله حديثاً. وهو ذلك لتمام مطابقتها للواقع. واحسن القصص لقوله تعالى. نحن نقص عليك احسن القصص بما احينا اليك هذا القرآن. لاستثناء على درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. وأحسنوا القصص لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبره لأولي الألباب وذلك لقوة تأثيرها في اصلاح القلوب والأعمال والأخلاق نعم فأقول افتعينا بالله القصص من القص وقال بمنظوري في لسان العرب القص فعل القص اذا قص القص والقصة الخبر وقص علي خبره يقصه قصا وقصصا اورده والقصص الخبر والمقصوص بالفتح وضع موضع المصدر, موضع المصدر حتى صار اغلب عليه والقصص بكسر القاف جمع القصة التي تكتب نعم في حديث غسل دم الحيد فتقصه بريقها اي تعب موضعه من الثوب لأسنانها وريقها ليذهب اثرهم كأنه من القصص اي القطع او تتبع الاثر والقص البيان والقصص بفتح الاسم والقاص الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه كأنه يتتبع معانيها والفاضها وقال الازهري القص اتباع الاثر ويقال خرج فلان قصصا في اثر فلان وقصا وذلك اذا اقتص اثره وقيل القص يقص القصص ام اتباعه خبرا بعد خبر <تصفيق> وصوقه الكلام صوقا <تصفيق> وقد قال تعالى فارتد على آثائهما قفصا كذلك قص اثره وتقصص ومعنى فارتد على آثاره ما اي أي رجع من الطريق الذي سلكاه يقصان الاثر أن يتبعانهم أن يتبعانهم <تصفيق> و كما قال المصنف رحمه الله تعالى في تعريف القصة او القصص اصطلاحا او القصص بفتر هي جمع هي الاخبار عن قضية ذات مراحل نعم يتبع او يتبع بعضها بعضا اي هي عدة مواقف جاء بعضها على اثر بعض حتى صارت قصة الاصل في قصص القران كما بين المصنف رحمه الله تعالى <تصفيق> انها تتميز بثلاث امور اولا الصدق فهي اصدق القصص ثانيا الحسن فهي احسن القصص ثالثا النفع فهي انفع القصص <تصفيق> وهذه الثلاثة قلما ان تتوفر لغير قصص القران ويلحق بها القصص النبوي الذي كان بوحي من الله عز وجل <تصفيق> الذي قصه الرسول صلى الله عليه واله وسلم اصحابي هو يتميز هذه الثلاث خصائص ومن هنا نفرق بين قصص القرآن والقصص الوارد في الاحاديث وبين القصص الاخرى التي ذمها السلف فقد ثبتت عدة اثار عن السلف الصالح ذموا فيها القصص وذموا فيها القصص. لا و... بأس أن نشير إلى بعضها حتى ندرك الفارق. فقد أخرج ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها، مع ابن أبي شيبة في مصنفه. وابن ابي عاصم في كتابه المذكر والتذكير والذكر وغيرهم بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما لمنه قال لم يقص على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا ابي بكر ولا عمر ولا عثمان فاول ما كان من القصص حين كانت الفتنة نحن يقصد من الفتنة التي حدثت في آخر خلافه عثمان والتي كان على اثرها قتله رضي الله عنه وأخرج أيضا ابن مضاح في البدع والنهي عنها بسنة صحيح عن خالد الأسبب أنه قال كنا في مسجد المدينة وقاص لنا يقص علينا فجعل يختصر في وجود القرآن فيسجده ونسجد معه من جاء شيخ فقام علينا فقال لئن كنتم على شيء إنكم لأفضل من أصحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمضى فسألنا عنه فقلنا من هذا الشيخ فقالوا هذا عبد الله بن عمر قصد ابن عمر من قوله هذا، لم أن هؤلاء الذين جلسوا إلى القاف صنعوا شيئا لم يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان خيرا لكانوا أفضل من الصحابة. بصنعهم هذا، مشيرا إلى إلى في هذا الباب عن سبيل الصحابة. <تصفيق> وأخرج الموضاح ايضا أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن خباب عن أبيه خباب رضي الله عنه قال: انما هلكت بنو إسرائيل في نقصهم. واخرج ابن وضح أيضا مثالة بن صحيحة للأسود ابن هلال أنه قال كان رجل يقصه فأتى ابن مسعود فقيل له فجاء فجلس في القوم فلما سمع فلما سمع ما يقولون قام فقال ألا تستمعون فلما نظروا إليه قال تعلمون إنكم لا من محمد صلى الله عليه وآله وسلم واصحابه أو إنكم لتمسكون لطرف بطرف ضلاله وأخرجه أبو خيسمة في كتاب العلم وأبنه في عاصم المذكّر والخطيب في الفقيه والمتفتّش. وابن ابي شيبة في مصنفه نعم <تصفيق> <تصفيق> ابو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ بسند صحيح عن ابي عبد الرحمن السلمي <تصفيق> ان عليا رضي الله عنه <تصفيق> رأى رجلا يقص فقال <تصفيق> علمت الناسخ والمنسوخ او علمت من المنسوخ فقال لا قال هلكت واهلكت واخرج ابن وضاح ايضا بسند صحيح معاوية بن قرة انه قال كنا اذا رأينا الرجل يقص قلنا هذا صاحب بدعة واخرج واخرج ابن وضح ايضا مسانة دين حسن عن سفيان الثوري انه سئله عن القاص وسأله عمر ابن العلاء قال يا اب عبد الله استقبل استقبل القاف مستقما فقالت السفيان ولوا البدعة ظهوركم ولوا البدعة ظهوركم يعني نهاه عن استقبال القاص. فهذه الآثار مجتمعة تدل على ذم على ذم السلف للقصاص ولل... وللقصص ولكن بلا شك ما كانوا يقصدون قصص القرآن ولا قصص الحديث بل كانوا يشيرون الى الاشتراءات والأكاذيب التي نسجها هؤلاء القصاص استجلابا لأموال الناس ب... باستثارة عواطفهم وأحاسيسهم بهذه القصص المختلقه مع نفذاتهم هذه القصص إلى الدين دون مراعاة صحة المعتقد ولا لصحة الاسناد ولا لصحة الدليل ودون تمييز بين حق وباطل في قصصهم الا قليلا وهذا امره صار حال كثير من الوعاظ والقصاص في زماننا فيلحقهم ذم فيلحقهم ذم ذم السلف بلا شك ولذلك كان السلف قديم يأخذون على أيدي القصاص ولا يأذنون لهم بالجلوس للتحديث في المساجد. فكم أخرج ابن وضاح بسند صحيح عن عقبة ابن حريث أنه قال سمعت ابن عمر جاء رجل قاس فجلس في مجلسه فقال له ابن عمر ننقم من مجلسنا فأبى أن يقوم فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرطة أن أقم القاص قال فبعث إليه فأقامه وفي رواية عن مجاهد أنه قال دخل قاص فجلس قريبا من ابن عمر فقال له قم فأبى أن يقوم فأرسل إلى صاحب الشرطي، فأرسل إليه شرطيا فأقامه وقال الماوردي في كتاب الرجبة في طلب الحزبة ومن المكروهات للواعظ الكلام الكلام الذي يمزجون به كلامهم فانه بدعه فان كان يكذب في اخباره فهو فسق والانكار عليه واجب وكذا الواعظ المبتدع يجب منعه ولا يجوز حضوره مجلسه إلا على قصد إظهار الرد عليه لم يقدر فلا يجوز سماع البدعة قال تعالى لنبيه فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ومهما كان الواعد شابا متزينا للنساء في ثيابه وهيئته كثير الأشعار والإشارات والحركات فقد يحضر مجلسه النساء، النساء، فهذا منكر يجب المنع منه. فإن فسادها هنا أكثر من الصلاح إلى آخر مقال قال. وكأن المواردية يحكي. ابن ابي عاصم في كتاب المذكر والتذكير كلام نفيس ينصح به السلطان وأميرة المصر في زجر القصاص وفي منعهم من الجلوس للتحديث و رحمكم الله ان اول من قص الخوارج كما قال محمد بن شيرين فقال رجل رسل عن يقصص فقال بدعة بدعة ان اول ان, أو نعم إن اول ما احدث الحرورية القصص اثنان تعلق ابن الجوزي علق ابن الجوزي على قالت محمد بن هذا في كتابه القصص قائلا من الحرورية الحروريه في القصص عن حكم القران وفهمه ومالوا الى ارائهم ووقع لذلك ذنبهم وقال ايضا لما اظهرت الخوارج القصص واكثرت منه كره التشبه به نعم فهذا كله يبين لنا سطور هذا المنهج القصص الذي عليه وعاظ القصاص هذا الزمان وكيف أنهم يلحقون ذم السلف وكيف أن السلف حكموا عليهم بالبدعة وأما قصص القرآن والحديث فإنها لا تدخل في هذا الذم قطعا لأنها تتميز بخصائص وسمات ترفعها عن هذا فهي من كلام الله عز وجل الذي لا يقول سبحانه إلا الصدق فلا كذب ولا اختلاق ولم ترأ فيها وهي أحسن القصص نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران فهي وحي من الله والوحي من الله لا يعتريه النقص في حال من الاحوال بل هي في تمام الحسن وتمام البلاغه وتمام المعنى هي أحسن القصص وكذلك هي أنفع القصص لما فيها من العبرة الحقيقية والموعظة النافعة التي تؤثر في القلوب بإحياء الله عز وجل هذه القلوب بكلامه سبحانه ليس كلاما مفتنعا مستلقا وإنما هو كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قال المصنف بعد ذلك ذاكرا <تصفيق> اقسام ذاكرا اقسام القصص في القرآن قال <تصفيق> <تصفيق> وهي ثلاثة اقسام قسم عن الانبياء والرسل وما زر لهم مع المؤمنين بهم والكافرين وقسم عن افراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبره شائكه نقصه مريم ولسان والذي مر على قرية وهي خاويه على عروشها ابي القرنين وقارون واصحاب الكهف نحن أصحاب الفيل، وأصحاب الأبدود وغير ذلك وهم قصنا الحوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصة غزوة بدر وأقد والأحزاب وبني قريسة نحن بني قريسة وبني النضير. وزيد بن حارسة وابي لهب وغير ذلك ومن يتتبع قلت ومن يتتبع هذه الأقسام الثلاثة في كتاب الله يجد توفر هذه الخصائص الآن الذكر فيها من الصدق والحسن والنفع و تشترك هذه القصص أو هذه الأقسام الثلاثة من جهة النفع لأنها موعظة بليغة وفيها العبر العظيمة التي تنفع تنفع الناس في كل زمان ومكان وتحذرهم من عاقبة من عاقبه تكذيب رسل الله ومن عاقبه الكفر بالله وان البشر مهما اوتوا من القوه ومن السلطان واسباب الجبروت انهم في نهايه امرهم ضعفاء لا يقدرون على شيء مما كسبوا نعم امرهم بيد الله ان شاء سبحانه وعجل العذاب عنهم حتى اذا نزل بأسه كان انتقامه شديدا لا مرد له وما هذا واضح فيما اشار اليه مصنف من هذه الامثله التي ذكرها وايضا يطبخ لنا من هذه القصص هذه الصفه العظيمة عند الله أو لله عز وجل صفة الصبر، فما أحد أو لا أحد أصبر أصبر على أذن سمعه، لا أحد أصبر على أذن سمعه من الله. وقد دعوه له الولد الصاحبة كما في قصة مريم. ونفحانه يرزقهم ويعاتيهم فيها ايضا من العبر إثبات قدرة الله عز وجل قادر على ان يحيي العظام وهي رمين وان يخلق بشرا من انثى فقط دون دون الذكر وان يحيى الاموات وان مرت عليهم السنون الطويلة كما في قصة اصحاب الكهف وانه سبحانه له زنود لا يعلمها إلا هو كما قال سبحانه وما يعلم, يعلم جنود ربك إلا هو كما يتبين من قصة أصحاب الشيث وأن وأن للمؤمنين قد يصل الى, إلى الزروة حين يقتل حين يقتل المؤمن بل يرمي بنفسه في النار بصدق صدق ايماني كما في قصة اصحاب الفدود هذا كله أورده ربنا سبحانه عظة وذكرى لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى كما قال سبحانه لقد كان فيه قصصيم عبرة لأولي هذا أوردا المصنف بعد ذلك الحكم من القصص. فقال: وللقصص القرآني شيء كثيرة عظيمة منها. كان حكمة الله تعالى فيما تضمننا فيما تضمنته هذه القصص قوله تعالى ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مبذر حكمة باهضة فما تغني النظر ثانيا ديان عدله تعالى بعقوبه المكذبين لقوله تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهاتهم التي فما عنهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك لما جاء أمر ربك ثالثا وديان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين قوله تعالى إلا آل نوت نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من فكر رابعا التسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عم اصابهم من المكذبين له لقوله تعالى وإي كذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم نوح وأصحاب مدينة وكذب موسى وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير خامسا ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والزيادة منه. إذا علموا جات المؤمنين الثابتين وانتصار من أمن بالجهاد لقوله تعالى: فاستجبنا له ونعم نجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجابنا له ونزيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وقوله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر مؤمنين سادساً تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم. لقوله تعالى: فَلَمْ يسيروا فِي الْأَرْضِ فينظروا كَيْفَ كَانَ عَيْقِيبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ثامناً بات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل قوله تبارك وتعالى تلك من آباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله بجلاء الفروق بين القصص الذي نزل عن طريق الوحي وبين قصص هؤلاء القصاص والوعاظ من اهل البدع ثم قال المصنف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 تقصديه المصلحة ولا يكون هذا المتشرر على وجه واحد بل يختلف في الطول والقصة تليني بشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون اخر يعني الحكمة دي في هذا التكرار في هذا التكرار أولا بيان أهمية تلك أهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها ثانيا مراعاة الزمن وحال المخافضين بها ولهذا تجد الإيجازة والشدة غالباً فيما أتى من انقفف في الصور المكية والعكس والعكس فيما أتى في الصور المدانية نعم رابعا بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه فذاك الوجه على ما تقتضيه الحال خامسا وصدق القرآني وأنه من عند الله تعالى حيث سأت هذه القصص متنوعة بدون سماق فهذه نفادي سوائد تكرار القصص كتاب الله فيها النقطة الأولى من هذه الفوائد وإظهار أهمية تلك القصة المكررة لأن الله عز وجل لا يكرر شيئا إلا لفائدة مزيدة إلا لعبرة أكيدة بحيث إن التكرار لا يحدث عبثا ولا ليس تصرف البشر بل إن الله سبحانه هو, هو الذي قصة قصة فرعون مع موسى لمواضع عديدة من كتابنا ومن يتتبع هذه القصة قصة موسى عليه السلام ومن يدرك بلا, بلا أدنى شك صدقة حفظ صدق الله، صدقنا وصدق الله عز وجل يزداد بيقينا نعم تساجماً يجيء البصاص وقاص لكن صاروا على غير طريق مجدام السنة او ايه الدعو انهم نعم ما زالوا يمثبون الان السنة و يترسخون بعلمائها وبدعوتها ولكن العبرة ليست بالدعاوة إنما العبرة ترث بالدلائل والدلائل والمراهين ننهي هذا المتن مع اذن الله وتوصيته وارجو من اخواننا واخواتنا مراجعه ومذاكره المجالس السابقه حتى يستفيدوا من دراسه هذا المتن حتى تتحقق لهم البريه من استماع هذا الشرح و... أعتذر عن درسي ومجلسي أهداف طالب العلم الآن ويكون موعدنا هنا إن شاء الله تعالى يوم السبت عن يوم السبت القادم مع تسهيل التصقف الدين والتبيين اختيارات الإمام بن عثيمين في لالتلخيص في أنصر في المنطق ثم نجيب عن يعني عم تأثير من الأسئلة إن شاء الله تعالى للأحاديث الضعيفة والموضوعات للترغيب والترهيب نقول قد اختلف العلماء في هذا الباب نعم على أقوال ثلاثة اضعفها جواز هذا على الإطلاق من باب الترغيب والترهيب ماذا قول ضعيف بل قول شاذ القول الثاني وضع شروط لاستخدام الأحاديث الضعيفة الترغيب والترهيب، وذكر هذه الشروط الخاصة بالخجل. صحيح والله تعالى الشرط الأول أن يكون هذا. ان يكون لهذا الحديث اصل في شرع الله فلا يكون مشرعا لحكم جديد بذاته ثانيا ان لا يكون شديد الضعف يعني يكون محتملا الضعف يكون ضعفه يسيرا ليس شديدا ثالثا لا يجزم بنغباته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل يذكر بصيغه التمريض روية أو يذكر أو حفية إلى آخره و اريد ان اوضح شيئا يتعلق بالشرط الاول وان معنى ذكر الحديث الضعيف الترهيب والترهيب يعني ان تذكر فضيلة ما او ززرا وعذابا لامر ثابت بدليل صحيح يعني على سبيل المثال أن تذكر صديلة لقيام الليل وقيام الليل ثابت بالأحاديث الصحيحة المشهورة فإذا جاء حديث ما ضعيف لكنه ليس شديد الضعف يثبت فضيلة ما لقيام إلا ترغيبا في القيام فعلى قولها ألا بأس أني أن تستشهد به من ذلك الترغيب من ذلك الترغيب وكذلك الزنا محرم بالدليل الصحيح من كتاب الله سبحانه ونحن إذا إذا جاء حديث ضعيف الترهيب من الزنا لا بأس أن تستخدمه أن لا, يستد... لا يكون استديد الضعف وأن لا تدزم بالنستاتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا على قول هؤلاء العالمين أما القول الثالث هو الذي عليه إمام العصر الحديث الإمام الألباني رحمه الله تعالى هو عدم جواز الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة، ولو كانت الترغيب والترهيب. هو وبين أيضا أن فهم البعض لقول العلماء الذين جوازوا الاستشهاد بهذه الأحاديث الترغيب والترهيب. من انهم يقصدون بهذا ان يأتي حديثا يثبت عملا او قولا ليس ثابتا بالدليل الصحيح هذا خطأ يعني يأتي احد القصاص يحتج بحديث ضعيف يثبت صلاة ليست ليست ثابتة في الاصل نمنح هذه الصلوات التي أحدثوها وابتدعوها في ليلة السابع والعشرين من رجب أو في ليلة النصف من شعبان إلى أخره. ولم يرد حديث صحيح بإثباتها فتأتي بعض الأحاديث الضعيفة فيقول, فيقول هؤلاء الزهال لا بأس بالعمل بالأحاديث الضعيفة بجابة الترغيب والترغيب ضامنين أن مقصد العلماء من هذا التجويد أو من هذه إجازة هذه الأعمال وإجازة إحداث عمل بهذا الحديث الضعيف وهذا خطأ، بل إن العلماء قصدوا بجواز العمل بهذه الأحاديث أي أن يجوز أن يستخدمها في الترغيب والتريل لعمل ثابت بأصل الشرع، لا أن يكون هذا الحديث مسرعا لعمل محدث لم يثبت، هذا لا يجوز. بحال من الأحوال لا في الترغيب أو الطريقة ولا في غيره ولا في أحكام العبادات ولا المعاملة والأشوب والأرجح القول الثالث وفي الأحاديث الأحاديث الضعيفة وفي الأحاديث الصحيحة والحسن الأولى والثانية. لن يقول السائل مبارك الله أصدقوا كيفنا مبارك كثير من العوام لن يشاهدون القصاص يشاهدون فالحكم سماعهم وجلوسهم إليهم بجاهل يأخذ حكم الجالس الجالس الأهل البدع وهي الطريقة المثلى لحص العوام بجلسهم العلماء أقول الجاهل له حكمه فمن جاهل حال هؤلاء وجلس إليهم مخسنا الظن فيهم ظنا انهم على السنة وانهم دعاه الى الكتاب والسنة هم اضور بجاله وفوء وعلينا ان نترفق بهؤلاء في البيان حتى لا ينفروا عن دعوة الحق خاصة اذا كانوا حديث عهد بسنة كانوا حديث عهد بالعلم بالمسرين فعلينا ان نترفق بهم وان نسعى جاهدين بخطوات هادئة ان نأخذ بأيديهم الى العلماء الى العلماء الربانيين عن طريق امدادهم بكتب هؤلاء العلماء و. بدروس هؤلاء العلماء مع محاوله كبير اصول اهل السنه لهم يعني بالتدريس حتى تتضح لهم الأمور واذا اراد الله فيه خيرا فانه سبحانه يوفقهم الى الانتفاع بهؤلاء العلماء والى معرفه حقيقه هؤلاء القصص ونحن نسعى الى هذا البيان رويدا رويدا بالقدر الذي يفقهونه حتى لا نغرب عليهم حتى لا نكون سببا في سنتهم وقبل هذا في سنة الكتاب الكواش العجالية من السلطة والدعوات الحمدية الكتائية سنيرجع إليه من أراد المذيب لم يقول في عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخنا دلنا على كتاب في ذنب القصص والقصاص أقول من الذي يسمى بالقصاص وأيضا كتابه السيوطي إعلام الخواص في القصاص وقد نقل بعض كتاب ابن الجوزي. نعم يقول السائل بارك الله سبحانه هل يجوز الابتباس من القرآن من القرآن الكريم كان يقول الطائل طائل من التأجر الطويل أي أو مشابه ذلك يقول إن العلماء قد أجادوا الابتباس من القرآن لكن بنوابط بسلوط منها ثانيا أن يستخدم هذا الاقتباس في الموضع الصحيح الذي يستقيم فيه المعنى فلا يوضع في غير موضعه الذي لا يوضع في موضع يفسد المعنى لا يوضع في غير موضعه كما يوضع في موضعه المناسب الذي ينسقيمه المعنى وتستقيم العبارة ثالثا أن يكون المقتبس على شيء على شيء من الدرايه باللغة وبالنحو بعلم البلاغة حتى يحسن الاقتباس لا ينبغي أن يفتح باب الاقتباس لكل من هب ودب مما قد يسيء إلى كلام الله عزوجل الآيات. ذهب جمهور العلماء إلى جواز الاقتباس و. قد نقل السيوطي قول الجمهور هذا وذكر أنه لا يعلم خلافا في جواز الاقتباس في النسري أي يعني لا يعلم خلافا عن جواز الاقتباس في النسري دون الشعر في غير يعني في غير الموجون كما بينا في غير يعني الهز الفكري يدل على جواز الاقتباس ما جاءت الصحيح من قوله صلى الله عليه والآله وسلم لما دخل خيبر لما فتح خيبر يقال قال الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء الصراخ المنذرين مقتبسا قوله تعالى في سورة الصوافات إذا نزل بساحتهم فساء صباح منذرين ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم من فريعة بنت مالك رضي الله عنها لما توفي عنها زوجها تقال لم كف في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله اقتضفا له تعالى ولا تعزيم وقده المكاه حتى يبلغ الكتاب أجله ولهذا نظائر عدة في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي كافية في إثبات جواز الاقتباس بالشروط التي ذكرناها والله تعالى هو الموسق ويأتفذ <تصفيق> هذا إن شاء الله تعالى ووعدنا إن شاء الله تعالى يوم كثير يركب تفقف الدين صلى الله على محمد وعلي آله وأصلاح عليه وسلم